e فَإِنْ كُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ صَالِحِينَ بعد علي السوق ق والله يعلم إنهم أفا الله هو الله انه لك العلي العظيم ا فالله وكلمه اذنتن سنلو حتى يتبين لك حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكريم